بوك تو دفدست ياسم ثمانية دوبلي بيزنيتسي حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة Putovanje je bilo lijepo ali previše naporno. Sahiun en rehla Kenet illa enha Kenat Mutaba židan. sah rela Kenet enha Kenet Mutajba židan. voz je bio tačan, ali prepun. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان ملئ جدا صحيح أن القطار كان حس المعد إ أنه كان مئا جداوب صحيح أن الفندقة كان مريحا إلا أنه كان اليا جدا صحيح أن الفندق كان مريحا إلى أنه كان غاليا جدا اون وزما ايل اوتوبوس ايل بوز سيسافر اما بالباص او بالقطار سيسافر اما بالباص او بالقطار اون دولازي ايل داس نافيشر ايل سوترا سيأتي اما اليوم او غدا باكرا سيأتي اما اليوم أو غدا باكرا اون ستانويه يلي قد ناس يلي سيسكن اما معنا او في الفندق سيسكن اما معنا او في الفندق انا غافوري اي i anglegleski i nehatetekelmu ispanija kema in nehatetekel lemel ispanija kema ona je živjela i u madu i u londonu. lakadaše fi Madrid kemadon fi london la fi Madrid. Kama i tako, u Ona poznaje Išpaniju i engleski. Inaha ta'rifu ta Isbaniya, kama aydan Ingaltera. Inaha ta'rif Isbaniya, kama aydan Ingaltera. On nesamoda je glup, veče također iljen. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا أنا نسمو داية ليبة ذاتش إي انتليغانتنا إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية ona ne samo da govori njemački, već i francuski. Innaha la tetekelamu fakat al-almanija, bel ajdan al-frensija. Innaha la tetekelam al-almanija, bel al-frensija. Ja ne znam svirati niti klavir, niti gitaru. La a sotiju an a a zufa ala l-biano, wala ala l-kithara. La a sotiju an wala ala l-gitara. Ja, naznam, plaisa ti, niti, valtser, niti, sambu La a sotiju al-valz, wala samba. La a sotiju an al-valz, wala al-samba. يا نيفوليم ني لا أحب الاوبرا ولا الباليه لا احب الاوبرا ولا الباليه شتو برجه راديش تو سي رانييه غوتوف كلما اشتغلت بسرعه اكبر كلما انتهيت منه باكرا كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه ببكرية دووجشش كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا كل ما أتيت أكثر باكررا قدرت أن تذهب أكثر باكرا